وَمَا أَوُّ السَّاعةَقَائِمَةَ وَلَ إذِتُ إى رَبِّي لَ أَجددًاَّ خَيٌ مِنْهَا مُ قَلَبَ وَمَا أَولُ الشَّاعتَكُ إمَةَ وَلَ إّ إِتُ إِلَى رَبّ لَأَجددًا خَيو هم قال ذا قال له صاحبه وهو يحاويره اكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاويره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم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 وإلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولد إن ترني أنا أقل منك فعسى ربي أن يؤمن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فأتى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل تُصْبِحُ صَاهِيدًا زَلَقًا أَوْ يَصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا أَوْ يَصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ واحيط بثمرى فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه واحيط بثمرى فاصبحا يقلب كفيه على ما أأَصح يُقلَِّبُ كََهِعَأَم فَقَفِيهَا وَهِي خاويةَعَعُوشِهَا وَيَقولُولُ يالََني أص يُقلِّبُ كَفهعَ فَققِيه وَهِي خاويةلَ ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان من ولم تكن له فئه يَكُونُهُمْ إِنْ دُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ الْغَيُّونَ ثَوَابًا وَخَيْرُ عقبا هو خير ثوابا يُرُونَ نُقُبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَذَرْنَاهُ تَذْرُو الْعَزَاءَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مثل لا قَرِين نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ